وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم على سوا ما يزيرون ويستحيل عليهم هو أوزار الانتبعات الله بجعة النشاء والله والصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الصوارج أينما لقيتميهم تقتلوهم لأين لقيتهم لا قتل أنهم قد زعاد وخيجوا أنهم ضحروا بجعاتهم لأنهم شبهوا على الناس اشتهتوا بقراعه والصلاة حتى قادم يحفوا على المسلاته مع سلاته وقضاءتهم مع قضعته. ثم حمىوا على المسلمين وقتلهم وقتلوا من حصل هذا من جمعتهم الحبيثة وقتلوا عليا وقتلوا عليا قتلوا ورعبا خالية وقتلوا جمعا غيرا كلهم في جمعتهم وضلائهم حتى أن الله علينا عليه وقسلهم هل هذا الخضار جمعهم عظيمة لأجمعنا أنهم مصيبون في قتلهم في الوسعى مع عمراء وعن العمراء هذا من جمعهم وضلائهم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 تدخل هنا على النهات المعاصم لكنها في داخل لا قوله يقولون من دون الوارم ونهار المعيشة في المعيشة نأفني ذا كان المركب تدعى من دون الشيش فهلها حق المعاصم الجهة الراعة يخلق النار وندخل النار وفيه موفة باب ما جاء أن الفدعة سنسد من الكبائر وقوله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشارك ونعذى أن المدعة أفضل من فهمني يعني تنقص من الإسلام ويهداف من الإسلام وتهمة الإسلام بالنقص فبهذا يكتدع ويزيد أما ما حصل يأتي اتباع من الحواء وطاعات من الشيطان هي أسهل منها بجعة ورصاف المراء يتوب ويسالع ويكتعر أما أسهل بجعة ورنه مصيب ورنه مصيب وأنا مجتهد ويكتب في بجعة لأوه بالله ويانبو نافس هو بحاجة إلى بجعة فلهذا صار أمور بجعة أشد وأخطر من النعصة قال الله خلينا عفو ونافو وما دونه لأنه نعصة تحتنا شيئا أما البدعة فأشهدهم عظيم وخطرهم تدير لأن بجعبهم لأنها كانت وصل إسلام وأنه يحتاج لها بالبدعة ويرى صاحبه أنه وحق ويستمر, ويستمر عليها ويبقى عليها لوجاة الأمن إن شاء الله الآخر نبقى مع الباصر رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه الآية الآية ابيض وجوه اهل السنه والاقتيار وتسود وجوه البدع والاختلاف <تصفيق> <تصفيق> عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حدوى النعد بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على مئة كان في أمتي من يسمع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 22 و 70 ملة وتفتلق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فلتأمر المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصاً قوله ما أنا عليه وأصحابي يا من أميه اللي أن ينظم الحق الذي يستقم على ما أثر عليه الصحابة وأتباعهم بإحسان ونحن أقوى لها الدجع والفرغة والاختلاف في التالي سكرهم كلهم في النار ما بين المشاهد وما بين الممتدع وما بين المخاسد ما بين أهل السمنة هم إلا اليسار وعلى أهل الصحابة على الدين هؤلاء فله الجانة والكرام أما بقية هناك فيهم المشاهد وفيهم الممتدع وفيهم للمخابر الشرق نعم لن بالحق مول.